بِذِكْرِ اللَّهِ يُطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ وَمِن ذِكْرِ رَبِّنَا وَتَقَبَّلَ دُعَاءَ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّ ما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الالباب منفرين مبن غير رؤوسهم انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الالباب منفرين مبن غير رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفون لا يرتد إليهم طرفهم وأسئدتهم هوا وأنذرنا سيوم يأتيهم العباد فيقول الذين ظلموا ربنا ربنا أثرنا إلى أجر قريب ظلموا ربنا ربنا اخرنا الى اجل طريق نجد دعوتك نجد دعوتك ونتبع الروسل اولم تكونوا اقسمتم قبل ما لكم من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 وقد مكر مكرهم عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبنا الله مخلفا وحده رجلا إلا الله فبن الله مخلص وعدي رسله إن الله عزيز إن الله عزيز دون انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ودرجوا لله الواحد القمهات المجرمين يومئذ مقرنين في الأسفاد وبرجون الله الواحد القوار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأسفاد إن الله شردن الأرض غير الأرض والسماء، ودارون لله الواحد القاهر، ودارون لله الواحد القاهر، وترى المجرمين يومئذ مقرنين، مقرنين في الأصل، شردينهم. وتغشى وجوههم النار ترى بيلهم من فطران وتغشى وجوههم النار وترى المجرمين يومئذ مقررين في الأفضار تغشى وجوه هم مننا سرابلهم سقران وتغشى وجوه هم وجوه هم النار وكر المجرمين يومئذ مطرنين في الأخفام رابينهم قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ وللناس ولينذر وليحلموا أنما هو إله واحد، وليحلموا أنما هو إله واحد، وليذكر آله الأذاب. وفي الختام نسأل الله أن يجزي القارئ خيرا جزاء. Terima